هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه وهذا السؤال كما سبق هو سؤال من بين الأسئلة المتعلقة بالإيمان بالرسل وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن الإيمان بالرسل من السؤال السابع والثمانين إلى السؤال المئة من السؤال السابع والثمانين إلى السؤال المئة كلها أسئلة تتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان الإيمان بالرسل وكان فيما سبق في السؤالين السابقين ما دليل الإيمان بالرسل ما معنى الإيمان بالرسل وسبق أن الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة على الإيمان بالرسل ووجوب الإيمان بالرسل وأن من كذب الرسل كفر بالله بل من كذب رسولا واحدا كفر بالله عز وجل وكفر بالرسل جميعا. والسؤال الذي بعده ما معنى الإيمان بالرسل كذلك أيضا سبق, سبق الكلام من أن ذلك معناه في إجمال التصديق الذي لا شك فيه بأن الله تعالى أرسلهم وان ما جاءوا به من عند الله عز وجل هم فيه صادقون وذلك أن الله عز وجل جعل لهم من الأوصاف كذلك بين الناس التي تدل على عظيم صدقهم ومكانتهم وقد سبق التفصيل حول ذلك أما سؤال اليوم والأسئلة التي بعده فهي كذلك مرتبطة ببعضها ولذلك سنلقي على مسامعكم بعض هذه الأسئلة وندور بالكلام حول اجوبتها جملة واحد لارتباطها ببعضها قال في السؤال التاسع والثمانين هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه والسؤال الذي بعده ما الدليل على اتفاقهم في اصل العبادة المذكورة الحقيقة انك لو فطنت إلى طريقة للسؤال والسؤال الذي بعده والذي بعده في عموم الكتاب من الممكن قبل أن تقرأ الإجابات تستنبط وتعرف ربما بعض الأجوبة قبل أن تقرأ الإجابات من خلال طريقة السؤال الذي يلي بعد السؤال يعني على سبيل المثال هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه ثم قال ما الدليل على اتفاقهم ها تفهم من هذا ماذا أنهم اتفقت دعوتهم اتفقت دعوتهم فيما يأمرون به وينهون عنه لكن على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة أه؟ تلحظ ماذا؟ كان الجواب في السؤال السابق إجماله أنهم اتفقت ما جاءوا أو اتفق ما جاءوا به في أصل ما جاءوا به في أصل ما جاءوا به نعم. السؤال الذي بعده ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام يعني نوع من تنشيط العقل والرأس كده بطريقة تدريبية ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحال الحرام تفهم أنه قال في الجواب الذي سبق انهم اتفقوا في الأصول واختلفوا في الفروع ويقول لك ما دليل اختلاف الفروع نعم قال هل اتفقت دعوه الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه قال في الجواب اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وما من نبي جاء إلا وقال لقومه عبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا اتفقت دعوتهم في ذلك أنهم جاءوا إلى الناس بدعوة واحدة أو بدين وأصل واحد وإن اختلفت صور الشرائع بعد ذلك أما الأصل فهو عبادة الله وإفراد الله عز وجل في العبادة وفي الربوبيه وفي الأسماء والصفات قال بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما, ويكفر بكل ما يعبد من دونه أي جاء للناس بذلك أي أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل ما وجد نبي قال للناس اعبدوا الله وغيره ولذلك يقول المسيح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ولذلك ما اتى رسول إلا وجاء بدعوة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعباد وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين و. يحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين للآخرين ما يحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين يعني هذا شيء يحرم على هؤلاء يكون حلا للآخرين قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عمل وكل ذلك من باب الامتحان والتكليف الذي يرى منه السمع والطاعة من الإباء والرفض والعصيان ولذلك كان جواب هذا السؤال مجملا هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه أي نعم اتفقت لأن الدعوة أصلها واحد وهو إفراد الله بالعباده وإن اختلفت صور بعض العبادات صور بعض العبادات ولذلك فهي في أصلها واحدة في أصلها واحدة يعني على سبيل المثال وإن اختلفت بعض صور العبادات في الشرائع كما سيأتي في السؤال الواحد والتسعين نقول أنه اتفقت في أصل العبادة واتفقت في أصل التوجيه والأمر والنهي كذلك تفقت في أصل التوجيه بالأمر والنهي بمعنى أن كل مثلا أمر بالصلاة جاء في كل الشرائع أو أن الأمر بالصلاة جاء في كل الشرائع يعني ما فرضت الصلاة على قوم أو على أمة ومنعت عن أمة أخرى مثلا الوخير هي حرام مثلا كما هو مثلا في شأن زواج المحارم مثلا هذا وجد في بعض الوقت في بعض الشرائع وأحل وفي بعضها حر لكن هناك أمور في أصلها في كل الشرائع هي متفقة في أصلها كأصل الصلاة كأصل الزكاة كأصل الصيام كأصل الحج وإن اختلفت صورة الأداء أو ما تعلق به من فروع يؤدى بها هذا العمل ولذلك فنجد أن الرسل اتفقوا فيما جاءوا به فيما يتعلق بالأمر والنهي في أصله اتفقت دعوتهم وذلك لأنهم جميعا جاءوا لأجل إقامة الخير في الأرض ولذلك كل خير وكل مصلحة للعباد جاءت بها الشرائع واتفقت في أصلها وإن اختلفت في تفصيلاتها وصورها ربما في بعض الأحوال كما سيأتي معنا في السؤال الواحد والتسعين إن شاء الله تعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكن الأصل واحد وإن اختلفت الشرائع كما سياتي إن شاء الله تعالى ثم قال في السؤال التسعين ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة كما ذكرنا أنك تفهم ثم تقرر معك في الجواب أنهم اتفقوا في أصل العبادة المذكورة ما الدليل على ذلك قال الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل مجمل ومفصل يعني جاء الدليل بالإجمال وجاء الدليل بالتفصيل قال أما المجمل المقصود بالإجمال ماذا المقصود بالإجمال أن الرسل جميعا جاءوا يدعون أقوامهم بجملة عام تدل على التوحيد وكذلك فصلوا في دعوتهم لأقوامهم أمر التوحيد قال أما المجمل قال فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله ويتنبي الطغوت. هذه أدلة مجملة على أن الرسل جاءوا إلى أقوامهم بأصل عبادة واحدة وهي التوحيد. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا اله إلا أنا فاعبدون. هذه الآية كذلك. تدل على أن كل رسول جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بنفس ما اوحي اليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أصل العباده أو في اصل العباده وهو التوحيد وهو قول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أأجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون يعني هل جاء رسول من الرسل دعا إلى عبادة غير الله لم يكن ذلك انما كانت دعوة الرسل جميعا الدعوه إلى توحيد الله وإفراده بالعباده وأما المفصل قال فمثل قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا تفصيل الآيات الأولى إجمال أن الأنبياء دعوا قومهم إلى التوحيد هذا تفصيل هذا نبي الله نوح دعا قومه إلى التوحيد وهذا نبي الله صالح يدعو قومه إلى التوحيد كما قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا نبي الله هود قال الله عز وجل في شأنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني دعوة إلى التوحيد إلا الذي فطرني إلا الذي خلقني وأوجدني فهذا هو الإله المستحق للعبادة وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو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 ومأواه الناس. وقال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وغيرها من الآيات. إذن ف. الرسل اتفقت دعوتهم في أصل العبادة من أنهم جميعا دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة بل العبادة وأصول العبادات اتفقوا فيها كذلك كما ذكرنا كاصل الصلاة والزكاة والحد ونحو ذلك وكانت الدعوة التي جاءوا بها دعوة واحدة وهي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة أي توحيد الله عز وجل ثم قال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام يعني كما سبق أن أصل العبادة واحد الذي جاء به الرسل وإن كانت الشرائع اختلفت وإن كانت الشرائع اختلفت كما سبق وقال قد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين ما لا يفرد على الآخرين ويشرع لهؤلاء من العبادة ما لا يشرع للآخرين وهكذا قال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام قال في الجواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات بين الله تعالى في هذه الآية أن لكل نبي شرعة ولكل أمة شرعة ومنهاج أي لكل نبي سبيلا وسنة وتشريع ربما يختلف عن النبي الذي سبقه وهذا لا بأس به لأن الأصل واحد واما اختلاف الشرائع فهذا من رحمة الله فقد يزيد على هؤلاء ويخفف لهؤلاء لمصلحتهم ويفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء لأن هذا يوافق هؤلاء ولا يوافق هؤلاء وهكذا فاختلفت الشرائع واتفقت أو اتفق أصل العباد أصل العبادة التوحيد والشرائع وإن اختلفت فلا بأس ولا حرج فهذا من رحمة الله بهذه الامم قال ابن عباس رضي الله عنه شرعة ومنهاج أي سبيلا وسنة قال ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري والقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله واما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات العلات النساء المتعددات للرجل الواحد النساء المتعددات للرجل الواحد فيقال لهن علات لكن كلهن يجتمعن تحت واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال الأنبياء مع الملة والشريعة بهذا التشبيه أن الملة واحدة اي الأصل وهو الأب الواحد الذي يكون منه الأولاد المختلفون من أمهات مختلفه نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات كلنا ندعى إلى أصل واحد وإن اختلفت الشرائع البطون الذي, التي وضعت فيها الشرائع من أصل واحد فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشبيه لبيان أن الكل ينسب إلى دعوة واحده وأصل واحد كالاب الذي له أولاد متعددون من نساء متعددين نحن إخوة أو نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد الأب واحد الأصل واحد فالأصل الدعوة إلى التوحيد والعللات أي الشرائع المختلفة هذه شريعة وهذه شريعة وهذه شريعة وهذه شريعة لكن الأصل واحد فكل الأنبياء جاءوا بأصل واحد وإن اختلفت الشرائع وكما سبق أن هناك كثير من هذه الشرائع اختلفت لمصالح العباد وكثير منها كان لما يناسب أحوال هؤلاء ولا يناسب أحوال هؤلاء أو كان تخفيفا على هؤلاء لما لهم من الفضل كما هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشديدا على هؤلاء لما كان منهم من العصيان والتنطع والغلو ونحو ذلك كما كان من أهل الكتاب وكما ذكرنا من قبل في الأمثلة التي ذكرناها على اختلاف الشرائع فعلى سبيل المثال كان في الأمم السابقة أي في بعض الأمم السابقة صوم الكلام جائزا ومنع في أمتنا وصار بدعه منكرة فإن الذي يتعبد بالصوم عن الكلام مفتدع ولو قال هذه شريعة أنا أقول بها كفر لأنه بذلك يعيب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول هذا شرع ويضيف إلى الشرع ما لم ينزله الله عز وجل ولذلك فالصوم مثلا كان صوم الكلام جائزا في الأمم السابقة وحر في أمتنا كان الصوم في الأمم السابقة ربما اياما غير الأيام التي نصومها نحن كان الصوم في الأمم السابقة ربما على فرض وتخيير ثم صار في أمتنا على الفرض إلا في أحوال متعلقة بأحكام الصيام على سبيل المثال أيضا ستر العورة كان في أمة موسى ستر العورة أمرا مسألة كشف العورة امرا لا حرمه فيه عورة الرجال يعني فيما بينهم بدليل أنهم كانوا يغتسلون عراء ينظر بعضهم إلى بعض وموسى عليه السلام لم يكن يرضى أن يغتسل معهم حياء ولو كان هذا محرما جاءت الأدلة تدل على ذلك لكنه حرم في شريعتنا ونحو ذلك كما كذلك سبق زواج المحارم كان جائزا في بعض الشرائع ولذلك تزوج يعقوب عليه السلام أختين شقيقتين ام يوسف وام أولاده الآخرين كذلك أيضا كان في ابناء آدم عليه السلام كان الولد يتزوج أخته من البطن الأخرى وكل ذلك لمصالح ينسخ في شريعة أخرى يعني يكون حلا في شريعة وينسخ في شريعة أخرى تحريم الغنائم فكان محرما على الأمم السابقة كانت النار تنزل تأكل الغنائم أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله لنا الغنائم وهكذا فنجد احكاما كثيرة تختلف بها الشرائع هذه الشريعة يكون فيها أحكام ربما تنسخ في شريعة أخرى ربما تتغير ربما يكون شرع جديد في العبادة لم يأتي قبل ذلك ونحو ذلك فهذا يدل على أن هذا التنوع إنما هو رحمة بالعباد وتقدير من العزيز الحكيم القدير سبحانه وتعالى لما يرى من حكم ومصالح أما الأصل فلا يتغير الأصل واحد الكل دعا الى أصل واحد توحيد الله عز وجل ثم قال في السؤال الذي بعده هل قص الله جميع الرسل في القرآن هل قص الله يعني علينا في القرآن جميع الرسل قال في الجواب قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك قال فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل هل قص الله جميع الرسل في القرآن الجواب لا لأن الله قال ورسلا لم نقصصهم عليك إنما قص الله عز وجل علينا بعض الرسل في القران وذكر أسماء بعض الرسل من غير أن يقص علينا قصصهم فقد قص علينا مثلا قصه موسى, موسى تفصيلا وقص علينا قصه يوسف تفصيلا وغير ذلك من الانبياء واجمل في ذكر بعض الانبياء ولم يذكر لنا قصصهم وان ذكر اسماءهم كما ذكر ادريس مثلا وقال ورفعناهم مكانا عليه وهؤلاء الذين قص الله عز وجل علينا خبرهم وقصصهم كان بهم العبرة كان أو كانت بهم العبرة كما قال تعالى لقد, لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب يعني ما قص الله علينا من الرسل كفان به كفان به وذلك لعله يقول قائل لماذا لم يقص الله علينا كل الرسل لا ده مسألة محتاجة بقى نوع من يعني الحال كذا ككتب أهل الكتاب المفبركة المحرفة التي جعلوا يكتبونها بعد ذلك ويكتبون نوع العصر بتاعت موسى كانت من أي نوع من الخشب والنملة كانت ذكر ولا أنثى والراجل النجار الذي يعني فعل مش عارف كذا كان جاي من بلد ايه ويقال اسمه كذا لا بل اسمه كذا ويقال اسمه كذا لا بل اسمه كذا هذا ليس هو الذي من اجله قص الله علينا قصص الانبياء لم يقص الله علينا قصص الانبياء لاجل ان نعرف نوع العصر ولا لاجل ان نعرف طبيعه الطريق اللي كان يمشي عليه رمل ولا حصى ولا غيره إلا لمصلحة تقتدي ذلك ولذلك تجد سياق القرآن في قصص الأنبياء احيانا تجد وغير الأنبياء كذلك تجد ما يسمى بالحذف التقديري يعني كلام محذوف تقديره مفهوم من الآية التي بعدها يعني أنت تفهم من الآية التي بعد ذلك تقدير الكلام المحذوف لماذا لأنه لا حاجة لنا به لا حاجة لنا به وقد تكرر هذا في سورة يوسف بكثرة سورة يوسف هذه السورة التفصيلية أنت ما تشعر ابدا بالقطاع أبدا مع أنك لو دققت احيانا ينتقل مشهد إلى مشهد فجأة لكن أنت ما تشعر بخلل لأنه كلام الله وهذا النقل الذي انتقلت به من مشهد في الصورة تحكيه لك إلى مشهد آخر أنت تفهم تقدير المحذوف تقدير الكلام المحذوف لأنه لا فائدة كثيرة وكبيرة في ذكره ولذلك ينتقل السياق مباشرة إلى مشهد آخر مشهد جديد بسرعة أنت تفهم التقدير الموجود يعني على سبيل المثال انتقال مثلا يوسف من البئر مثلا وقصة البئر فجأة تجد قصة المرأة قصة المرأة مع يوسف عليه السلام يعني على سبيل المثال في الآيات التي تحكي مسألة البئر وجاءت سيارة فأرسلوا وردهم فأدل أدلوا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة إلى آخر الآيات المذكور فيها قصة البئر ثم ولما بلغ أشده آتيناه حكم وعيدا هيحكي لك بقى طلع من البئر وطلعوه بالحبل ازاي وبعدين بعد كده شلوه في الجمل ومشوا بيه وبعدين وقف في السوق يبيعوا يوسف وده قلب كام وده قلب كذا وبعدين بعد ما باعوه راح القصر وهو صغير وقعد يعمل وقعد يسوي وقعد خلاص كل ده كلام لا فائدة كبيرة فيه انت تفهم من السياق بذلك فلما بلغ اشده خلاص انتقل من سن عشر سنوات ولا حاجة فجأة لما بلغ أشده شاب في العشرينات ونحو ذلك الله فين الجزء ده من حياته ما يشغلناش طويلا تفصيله لكنه مفهوم مفهوم يعني بمعنى أنه فهم أنه انتقل إلى القصر وعيشة القصر وما هو معلوم في عيشة القصر لما هيقعد يحكي لك بقى وكان نايم فين وكاكل فين وشرب فين ومنين ونحو ذلك مثلا قصة الرجل صاحب ياسين صاحب ياسين الداعي العظيم الذي يضرب به المثل في الدعاه إلى الله بعد الرسل هذا الرجل الذي لما دعا الأنبياء أقوامهم وكذبوهم وجاء هو ومكتفى بذلك وقام يدعو قومه مع غلظتهم وسوء يعني, يعني عقيدتهم وفسادهم وسوء سلوكهم كما هو ظاهر ظل يدعوهم بكلمات طيبة جميلة والله يسوق إلينا طريق دعوته ثم فجأة يذكر الله لنا أنه في الجنة الله دوائف بيكلمهم فجاه في الجنة الاختصار هذا لا فائده طويله في سياق القرآن هكذا وهو يقول لهم كما حكى الله عز وجل عنه قال يا قومي قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أمنت بربكم فاسمعون شوف كلام طويل جدا في الدعوة لأن له فائدة وهي أن الدعاء عليهم الصبر وعليهم مواصلة الدعوة فجأة إنت إني أمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه الله فين الأحداث التي هنا بين اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه هذه الاحداث مفهومه حكاها السلف رضوان الله عليهم من فهمهم فلذلك قال بعضهم قاموا اليه فقتلوه قاموا اليه فقتلوه فدخل الجنه انتهى انما القران قاعد يحكي لك فقاموا إليه وضربوه وقتلوه وفعلوا به كذا وفعلوا به كذا هذا ما يستهوي أهل الكتاب في كتبهم ولذلك القرآن يقص علينا بعض الأنبياء أي نعم برغم أن عدد الأنبياء أكثر بكثير اضعافا مضاعفه مما ذكر في القرآن ولذلك عدة الأنبياء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في حديث أبي ذر كم عده الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألف نبي ذكر في القرآن كم نبي خمسة وعشرون نبي خمسة وعشرون نبي ولذلك الغرض المقصود من أن يقص علينا قصص الأنبياء حصل بذكر بعض القصص وخصوصا قصص من كانت لهم يعني أحداث طويلة وحصل منهم عزم كموسى عليه السلام ويوسف ونحو هؤلاء من الأنبياء قال كم سمي منهم في القرآن كم سمي من الأنبياء في القرآن قال سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيا وليسع وذلكفح وداود وسليمان وأيوب وذكر الأصبات جملة الأصبات قيلهم إخوة يوسف على قول من قال بأنهم أنبياء قال وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم, أجمع وسلم أجمعين ذكر في القرآن خمسة, عشرة خمسة وعشرون نبيا ذكر منهم ثمانية, ثمانية عشرة في موضع واحد ذكر من الأنبياء 18, في موضع 18 نبي في موضع واحد والبقية في مواضع متفرقة وأما الموضع الواحد في سورة الانعام وهو قول الله سبحانه وتعالى تلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوبة ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياسى كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطان وكلا فضلنا على العالمين فذكر الله عز وجل هنا في سورة الأنعام في هذا الموضع ثمانية عشرة نبيا وفي مواضع متفرقة ذكر بقية الأنبياء آدم وهود وصالح وشعيب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل في مواضع متفرقة وجاءت السنة بذكر بعضهم وإن كان اختلف فيهم فأما يوشع ابن نون عليه السلام فهو نبي قد ورد خبره في السنة الصحيح قد ورد خبره في السنة الصحيح وفي الحديث المشهور حديث الشمس التي أوقفها الله عليه يوم فتح بيت المقدس واختلف في البقيه الخضر تبع ذو القرنين اختلف في هؤلاء والحقيقة الراجح أن الخضر نبياً، الراجح أن الخضر نبياً، وأما تبع وذو القرنين وغيرهم، فالاولى الوقوف وعدم القطع في ذلك لما في ذلك من أو لأنه لم يرد بذلك ما يدل على النبوة ولو بأمارات أو نحو ذلك. إذن فالأنبياء جم غفير عدد كبير عليهم الصلاة والسلام وهذا العدد الكبير 124 ألف نبيا 124 ألف نبيا منهم أنبياء أربعة عرب منهم أنبياء أربعة عرب من يقول عيسى نبي عربي عيسى من بني إسرائيل عليه السلام وإبراهيم ليس عربيا ده اسم إبراهيم اسم أعجمي ها هود وصالح إسماعيل ليس عربيا إسماعيل من العرب المستعربة التي بعد ذلك أخذت يعني العربيه يبقى إحنا قلنا هود وقلتم هود ومن؟ وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر يبهدولك أربعة هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر محمد صلى الله عليه وسلم نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم